قال لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلم وما أنا بظلم وما أنا, بظلام وما أنا بظلام قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم وقد قدمت إليكم بالوعيد وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام يوم نقول لجهنم هل امتلأت يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد يوم نقول لجمال ما هلم تلأت وتقول وتقول هل المزيد وأزلفة الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أوقات. لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب من خشى الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ودخنوا بسلام ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد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 من اللين فسبحه وأدبر السدود واستمع يوم ينادي المناد يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة يوم يسمعون الصيحة يوم يسمعون الصيحة, يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج اننا نحن نحيي ونميت وان اين المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا يوم تشقق الارض عنهم صراعا ذانك حشر علينا يسير ذلك حسر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أت عليهم بتباعد فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف